<تصفيق> وأيوب إذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهما رحمه من عندنا رحمه من عندنا وذكر قال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 سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ولجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب نادرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا واصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها ربناها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وربكم فاعبتون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا قرى لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلك لها أنهم لا يرجعون حتى إذا متحت يعجوج ومعجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شخصة ألصى الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا غالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنما أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبغت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الوزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم تبعدون يوم نطوي السماء كطيس للكتبك ما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا الفاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبالي الصالحون إن في هذا لبلاؤا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فالأنتم مسلمون فإن تولوا فقل أذنتكم على سواك وإن أدري أقريب أم بعيد تعدون إنه يعلم جهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال ربحكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون الله, الله أكبر الله Well...